أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فيه ميم يؤمنون ريب ويقيمون هدى ومين ر ز ق ن ا ه م ف ق و ن و ا ل ذ ي ن يؤمنون ب م ا أ ن ز ل إ ل ي ك و م ا أ ن ز ل من ق ب ل ك و ب ا ل آ خ ر ة ه م ي و و ق ن ن أولئك على ه ا س م و أ و ل ئ ك ه م ا ل م ف ل ح و ن ان الذين كفروا سواء عليهم أ انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم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 و َ إ ِ ذ َ ا خلوا َ الى َ شياطينهم ََِِِْ قالوا ُ إ ِ ن َّ ا معكم ََُْ إ ِ ن َّ م َ ا نحن َُْ مستهزئون َُِْ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم ف مثلهم ا تجارتهم ربحت كمثل الذي استوقد نارا فلما أ ض ا ء ت ما حوله ذهب الله, بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون حكم عمي فهم لا يرجعون أ و كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق, ورعد وبرق يجعلون أ ص ا ب ع ه م في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بلاء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا ت ج ع ل و النابلسي ل ه أ د للعلوم وإن م الاسلاميه و ر ة من م ث ه و اعذوا لله ان كنتم صادقين ف إ ن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي و ق و د و ا ل ن ا س و ا ل ح ج ا ر ة اعدت للكافرين وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ ن لهم جنات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 هو الذي خلق ل ك موسوعه ما في الأرض جميعا الأرض في ثم ت ى إ ا ل ن سبع س م ا و وهو ت ب ك ل ش ي ء ع ل ي م و إ ذ ق ا ل ا س ل ا م ل ا ه م و س و ع ي ا ل أ ر ض خ ل س ي للعلوم الاسلاميه ف س اسماء ونحن ونقدس نسبح بحمدك ونقدس لك ق ا ل إني أ ع ل م م ا ل ا ت ع ل م و ن وعلم آ د م ا ل أ س م ا ء كلها ثم عرضهم على ا ل م ل ا ئ ك ة فقال أ ن ب ئ و ا ي ب أ س م ا ء ه ؤ ل ا ء إ ن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا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 يذبحون ب ن أ ا ء ك م و ي س ت ح ي و ن ن س ا ء ك م و ف ي ذ ل ك ب ل ا ء م ن ربكم ع ظ ي م وإذ ف ر ق ن ا بكم الحسنى ب ر ف ا أ غ ر ق ن الرحيم آ ف الجزء ا ظ ث و ن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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلهم أ ج ر ه م عند ربهم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 فلولا فضل الله عليكم ورحمه لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها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 فقلنا اضربوه ببعضنا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آ ي ا ت ه لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار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 ف ت ط موسوعه ع ن أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق ي لكم منهم وقد م ع ن النابلسي ه للعلوم م ا ل و ا ا ل و ا آ م ن ه موسوعه النابلسي ل ن أ ل ا ع ل م و ن أن ا ل ل يعلم ه م ا ي س ر و ن و م ا ي ع ل ن و ن إلا أ موسوعه ا م إ ل النابلسي يظنون ي و ف ل ل ذ ي يكتبون ل ك ت ا د ي ي ه م ثم للعلوم ا به ن الاسلاميه ي ل لهم م م كتبت أ ي ي د ه و و ل ل م مما يكسبون و ق ا ل و ا لم ت م س ن ا ل ن ا ر إ ل ا أ ي ا ل م ع د د و ة ق ل أ ت خ ذ ت م عند ا ل ل ه ه ع د ا ف ل يخلف ا ل ل ه عهده أ م تقولون على الله م ا ل ا ت ع ل م و ن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 و ِ ذ ْ أ َ خ َ ذ ْ ن َ ا ميتا ق ب ل ِ إ ِ س ْ ر َ ا ئ ِ ي ل َ لا َ تعبدون ََُُْ إ الا الله َّ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 واتينا عيسى ب ن مريم البينات و أ ي د ن ا ه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل ف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 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء وما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله أن يكفروا بما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 نؤمن بما أ ن ز ل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أ ن ب ي ا ء الله من قبل إ ن كنتم مؤمنين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 يود أ ح د ه م لو يعمر أ ل ف س ن ة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب ا يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل ف إ ن ه نزله على قلبك ب إ ذ ن الله فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل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 م و ت ب ع ه ا ت ت ل ش ن ا ط ي ن ع ل ى ملك س ل ي م وما ا ن كفر س ل ي م ا ن و ل ك كفروا ن الشياطين ي ع ل م و ن الاسلاميه ن ا س ح ر و م أنزل اسماء الله الحسنى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 ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في ا ل آ خ ر ة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو أ ن ه م آ م ن و ا واتقوا ل م ث و ب ة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيضا والذين آ م ن و ا لا ت ق و ل و ا ا ر ع ن ا و و ق ل و ا ا ن ظ ر ن ا و ا س م ع و ا و للعلوم ك ا ف ر ي ن ذ ا ب أ ي ي م ما د الذين كفروا ن أهل ا ل ك ت ا ب و ل ا ا ل م ش ر ك ي ن وللمشركين ا ا أ ن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آ ي ة أ و ننسها ن أ ت ي بخير من منها موسوعه ا ل ل على ألم تعلم ن ا ل ل ه ل س ي للعلوم أ ا ل م ا س ل ا م ن و ل ي ولا نصير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 من بعد إ ي م ا ن ك م كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ف ع ف و واصفحوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه إ ن الله على كل شيء قدير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 و ق ا ل ت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتمون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أ ظ ل م ممن من منع مساجد الله أ ن يذكر ف ي ا س م ه وسعى في خرابها أ و ل ئ ك ما كان لهم أ ن يدخلوها إ ل ا خائفين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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا ل ي ع موسوعه ن النابلسي ل ن للعلوم ن مِنْ قَبْلِهِمْ ه الاسلاميه ي ق ن و إ لا موسوعه النابلسي ع أ ص ح ا ج م و للعلوم ن ت ر ض ك ا ي ه د ولا النصارى حتى تتبع ل قل ت ه هدى م إن الاسلاميه ه هو ل ه د ى ئ ن أهواء بعد الذي جاءك ن ا ل ع مالك من الله من ولي ولا نصير الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني إ س ر ر ا ا ئ ي ل و ع م ي ا ل ت ي أ ن ع م ت ع ل ي ك م و أ س ي للعلوم ت ك م ع ى ا ل ا م ي ن ا ا ت ق و و ي ا ل ا تجزي ن ف س عن نفس شيئا و ل ا يقبل م ن ه ا عدل و ل ا ء الله الحسنى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك ا للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آ م ن ا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم ا ل آ خ ر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أ ض ط ر ه إ ل ى عذاب النار وبئس المصير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 ومن يرغب عن مله ابراهيم إ ل ا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين اذ قال له ر ب أ اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بلا ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله, لكم الدين ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت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 تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى او نصارا ت ه ت د و ا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 يهدي م و يشاء إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م و ك ذ للعلوم ك ك الاسلاميه ت ك و ن شوداء س ك و و ن ل ر س ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول, إلا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن ل ك ي ر ة ك ه الهدى ع ى الذين هدى الله و ش ا ك ا ا ن ل ل ه ل ي دعويه م م ا ا ن إن ك ل ل ب ا ا ل ن غير ء و ف ربحيه م قد ذات م ض م و في ا ج ت م ا ء ي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 و إ ن ه ل ل ح ق من ر ب ك وما ه دعويه غير ربحيه شطر ا ت مضمون ا ج ح ر ا م و ح ي ث م ا كنتم ف و ل و ا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم ح ج ة إ ل ا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم, عليكم ولعلكم تهتدون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 صلوات من ربهم و ر ح م ة و أ و ل ئ ك هم المهتدون إ ن الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه أ ن يتطوف بهما و موسوعه ن خيرا ا فإن ل ل ش النابلسي ك ر ع ي م إ ل أنزلنا ل ذ ي يكتمون ن من, البينات والهدى من بعد ما ا ي ن ا ا ت و ه د بعد ى من ما ن ا ه للعلوم الاسلاميه بيناه ل ن في ا ك ت ب أ That's Good. ه م إله و ل س و ل ه النابلسي ل ل ا ل و م ا ل ر ا س ل ا ف ا ل ل ي ه ي ج ر و ع ه ا ل ب ح ر ب م ا ي ن ف ع ا ل ن ا س و م ا أ ن ز ل ا ل ل ه م ن ا ل س م ا ء من م الله فأحيى به ا أ ر ض بعد ا وبث فيها م ن كل د ا ى وتصريف الرياح و ا ل س ح ا ب ا ل م س خ ر ب ي ن ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض ل س ي ا ت ل ق و م ي ع ق ل و ن و م ن الاسلاميه ن من يتخذ من دون يتخذ ا ل ه أ ن د د ي ح ب و ن ه كحب الله ا ل و ذ ن ن آ م و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 ا س م ا في الله أ ر ض ح ا ا طيبا ل ولا الشيطان مبين ا ل س و و ء ا ل ف ح ش و أ ن تقولوا ل ع ى الله و إ ذ ا قيل ل س م ا ت ب ع و الله قالوا بل ما أ ن ز ا ل ق ا ل و ا ح س ن ت ب آبا ع عليه ما ألفين و موسوعه ث ل الذين ك ف ر ا كمثل النابلسي م للعلوم ا ن الاسلاميه و اسماء الله الحسنى ا انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله ي م و ر و ن ب ه ث م ن ا ق ل ي ل أ و ل ئ ك ما ي أ ك ل و ن ن في ب ط و ه م إ ل ا ا ل ن ا ر و ل ا ي ك ل م ا ل ل ه ي و م ا ل ق ي الله م ة و ا يزكيهم و م ع ذ ا ب أليم الذين ا ش ت ر و ا الضلالة ا ل ب ه د س و ع ذ ا بالمغفرة ب ه م ا ل ن ا ر ذلك ب أ ن ا ل ل ه نزل ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق وإن ا ل ذ ي ن ا خ ت ل ف و ا في ا ل ك ت ا ب ل ف ي ش ق ا ق بعيد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 وابن موسوعه ب ي ل ا النابلسي ئ ي وفي و أ ق للعلوم ز ك ا ة ا ل و ف ن بعهدهم إ ذ الاسلاميه عاهدوا ا و ص ب ب ر ي في ن ا ل أ ا ا ء و ض ر و الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يَا موسوعه النابلسي ك ت ع ا ل ق ل ع ل الحر بالحر و ا ل ع ب د ب ا ل ع ب د و ا ل أ ن س ل أ ن ي ى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف, فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 شركه ا ل ه ب ع د ما س م ع ه فإنما إثمه ع ل ى ا ل ذ ي ن ي ب د ل و ن ه إن ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م فمن و ن ا ج ت م ا فأصلح ب ي ن ه م فأصلح ب ي ن ه م فلا إ س م ع ل ي ه إن ا ل ل ه غفور رحيم ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ك ل ل ع ل ي ك م الاسلاميه ص ي م كما كتب ى ل ذ ي ن ن تتقون قبلكم لعلكم أ ا م م ع د د و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 شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات, وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أ و على سفر ف ع د ة من أ ي ا م أ خ ر ى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 فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ليله الصيام الرفث إ ل ى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله أ ن ك م كنتم تختانون أ ن ف س ك م فتاب عليكم وعفا عنكم ف ا ل آ ن ب ا ش ر و ن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د من الفجر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 وليس البر ب أ ن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى و أ ت و ا البيوت من أ ب و ا ب ه ا واتقوا الله لعلكم تفلحون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 الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا بسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبلين ل م الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم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 ت ا و ا خطوات الشيطان ل إنه ك م عدو بعد مبين فإن زللتم من م فإن ا ج ا ء ت ك م ا ل ب ي ن ا ا ت ف ع ل م و ا أن ا ل ل ه عزيز ح ك ي م وقضي ا ل أ م ر و إ ل ى ا ل ل ه ترجع ا ل أ م و ر س ل ب ل ي إ س ر ا ئ ي للعلوم كم آتيناهم من ومن آية بينه ي ب د ن م ة ا ل ن بعد م ا ل ا ء ت فإن ا ل ل ه شديد ا ل ع م ي ه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 والمساكين و ب ن السبيل وما تفعلوا من خير ف إ ن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 ولو شاء الله لاعنتكم إ ن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا و ل ئ م ة م ؤ م ن ة خير من م ش ر ك ة ولو أ ع ج ب ت ك م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 ف إ ذ ا تطهرن ف أ ت و ه ن من حيث امركم الله إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ن س ا ؤ ك موسوعه حرث لكم ف أ ت حرثكم ق ا ل أ ن ف س ك م و ا ت ق و ا ا للعلوم ه و م ا أ ن ك م ل ا وبشر ا ل م ؤ م ن ي ن ولا تجعلوا الله ع ر ض ة ل أ ي م ا ن ك م أ ن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أ ي م ا ن ك م ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم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 والمطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه ق ر ؤ ولا يحل لهن أ ن يكتن ما خلق الله في أ ر ح ا م ه ن ان كن يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر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 ف إ ن خفتم أ ل ا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ف أ و ل ئ ك هم الظالمون ف إ ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ف إ ن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان, يتراجع إن ظنا ان يقيم ا حدود الله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 ومن ََ يفعل ََْ ذلك ََِ فقد ََْ ظلم َََ نفسه ََُْ ولا ََ تتخذوا ََُِّ ايات َِ الله َِّ م ُ ز ْ و ا واذكروا ُُ ن َ ع ْ م َ ة َ الله َِّ عليكم ََُْْ وما ََ أ َ ن ز َ ل َ عليكم ََُْ من َِ الكتاب َِِْ والحكمه ََِْْ ة يعظكم ُْ به ِِ واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا ت ع ب ل و ن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إ ل ا وسعا لا تضار و ا ل د ة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 فلا جناح عليكم إ ذ ا سلمتم ما آ ت ي ت م بالمعروف واتقوا الله و ا ع ل م و ا أ ن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أ ز و ا ج ا يتربصن ب أ ن ف س ه ن ا ر ب ع ة أ ش ه ر وعشرا ف َ إ ِ ذ َ ا بلغن َََْ اجلهن َََُّ فلا َ جناح ُ عليكم ََُْْ فيما َِ فعلن َََْ في ِ أ انفسهن َُِّ بالمعروف َُِْْ والله ََُّ بما َِ تعملون َََُ خبير ٌَِ ولا َ جناح ََُ عليكم ََُْْ فيما َِ ع َ ر َْ ت ُ م ْ به ِِ من ِْ خطبه َِْ النساء َ أ َ و ْ أ َ ك ْ ن ن ت م في ِ أ انفسكم ُُِْ علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله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 ومتعوهن على الموسع قدر وعلى و المقتل قدر و متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم إ ل ا أ ن يعفونا او يعفو الذي بيده ع ق د ة النكاح و أ ن تعفو أ ق ر ب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إ ن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله ق ا ل ت ي ن ف إ ن خفتم فرجالا أ و ركبانا ف إ ذ ا أ م ن ت م فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ف ي ض ع ف ه له أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة والله يقبض ويبسط و إ ل ي ه ترجعون أ ل م تر إ ل ى ا ل م ل أ من بني إ س ر ا ئ ي ل من بعد موسى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 لكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه, وبقية مما ترك آ ل موسى و آ ل هارون تحمله الملائكه ان في ذلك ل آ ي ه لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزوه والذين آ م ن و ا معه قالوا لا, لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا أ ف ر غ علينا صبرا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم ب إ ذ ن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك و ا ل ح ك م ة وعلمه مما يشاء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 موسوعه أن يأتي يوم لا ل ا ش ف والكافرون م ا ل ظ ا ل م و ن ا ل ل س ي للعلوم إ هو ا الاسلاميه ن ة و و اسماء الله ا في ا ل ح س ض ى من ذا الذي ي ش ف ى عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا الدين. قد تبين ا ل ر ش د من الغيب فمن الغيب ي ك ف ر ب ا ل ط ا ا و ويؤمن ت ب ل ل ه ف ق د ا س ت م س ك ب ا ل ع ر و ة ي ه غير ر ل ح ي صام ل ه ذات ل مضمون ي ا ا ج ت م ا ل ل ا ت إلى النور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 ف أ ت بنا من المغرب فبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أ و كالذي مر على ق ر ي ة وهي خ ا و ي ة على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائه عام ثم بعثه قال كم لبثت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 م و س و د ق ا ت ك م ب ا ل م ن و ا ل ك ا ل ذ ي ي ن ف للعلوم ا ل ن ا س و ل ا ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر ف م ث ل ه ك م ث ل ص ف و ا ن ع ل ي ه تراب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 كمثل ج ن ة ب ر ب و ة أ ص ا ب ه ا وابل فاتت أ ك ل ه ا ضعفين ف إ ن لم يصبها وابل ف ط ل والله بما تعملون بصير أ ي و د أ ح د ك م أ ن تكون له ج ن ة من نخيل واعناب و أ ع ن ا ب ت ج ر ي من تحتها ا ل أ ن ه ا ر له فيها من كل الثمرات و أ ص ا ب ه الكبر وله ذ ر ي ة ضعفاء ف أ ص ا ب ه ا إ ع ص ا ر فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم تتفكرون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 شركه الهدى ش ر ك الفقر و ي أ م ر ك م ب ا ل ف ح ش ا والله ي ه ي د ك م مغفرة م ن و ل ا والله و ا س ع ع ل ي م ي ؤ ت ا ل ح ك م ة من يشاء ومن يؤت ا ل ح ك م ة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إ ل ا اولو ا ل أ ل ب ا ب وما أ ن ف ق ت م من ن ف ق ة أ و نذرتم من نذر ف إ ن الله يعلمه وما للظالمين من أ ن ص ا ر إ ن تبدوا الصدقات ف ن ع م م ا ه ي و إ ن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 وما تنفقوا من خير يوف ى إ ل ي ك م وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اولياء من التعفف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 و أ ح ل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه م و ع ظ ة من ربه فانتهى, فانتهى فله ما سلف و أ م ر ه إ ل ى الله ومن عاد ف أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل نار هم فيها خالدون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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وذروا ما بقي من ا ل ر ب ا إ ن كنتم مؤمنين ف إ ن لم تفعلوا ف أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله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 ولا ي أ ب كاتب أ ن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ف إ ن كان الذي عليه الحق س ف ي ا أ و ضعيفا أ و لا يستطيع أ ن يمل ه فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ف إ ن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا ت س أ م و ا أ ن ت ك ت ب و ا صغيرا أ و كبيرا إ ل ى أ ج ل ه ذلكم أ ق ص ط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة وادنى أ ن لا ترتابوا إ ل ا أ ن تكون تجاره ح ا ض ر ة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أ ل ا تكتبوها و أ ش ه د و ا إ ذ ا تبايعتم ولا ي ض ا ر كاتب ولا شهيد و إ ن تفعلوا ف إ ن ه فسوق بكم واتقوا الله